الحمد لله وكفى والسلام على العبادين الذين اصطفوا لا سيام النبي المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام اليوم إن شاء الله نختم كتاب عقيدة السلف وذاك فضل الله يتيه ما يشاء وإذا فضل السوق ربح من ربح وخسر من خسر ما أدري يعني أنا قابلت بعض الإخوة كان يعني, يعني هم يحبون الخير لكن أنا قلت لهم كم وكم من الم... يعني غبنتم انفسكم كم وكم خسرتم خساره لا تعوض ما كتاب مثل هذا ممكن ان ينتهي في وقت يعني وجيز مثل هذا الوقت كيف يفرط فيه كيف فالحاصل انه الاخوه يعني أمران, امران مع الخساره التي هم فيها امران اشق ما يكون ما يكون امر عليهم الامر الاول هو أنهم هناك بعض الجهل بل كل الجهل فيهم في, في, في معرفة الطريق الذي يسيرون فيه على الطلب الطريق الذي يسير فيه طالب العلم على الطلب ليكون الأمر فيه الثمرة يكون مسمرا لابد من شيخ وكتاب لابد من شيخ وكتاب فالشيخ هو من تعلم على العلماء لابد أن يكون قد تعلم على العلماء وجثى على ركبتيه يأخذ من العلماء لابد ضرورة لو لم يكن لا يأخذ منه علم هذا ممكن يكون في حفلات في ندوات في تباوس تبادل القبولات إن انصحت في مثلا السلام والهتاف ماشي لكن علم هذا ليس من أهل العلم هذا ليس من أهل العلم والأمر الثاني ايضا يكون راسخ يعني ممكن يكون تعلم على شيخ بس بركة يعني إيه بركة وبركة إن شاء الله خير لكن هو مش متقن مش متقن هو يعني هو أنت ما تدري يعني مجلس الأعمش يعقد مجلس التحديث كل من تحت الأعمش سيخرجون الأعمش أبدا أبو داود يروي بأن الثوري نظر إلى الأعمش المجلس مجلس شعبه مجلس يكتظ بالمحدثين ثلاثة ألاف طالب يسمع الحديث ويكتب الحديث، طبعاً ثلاث آلاف وفي مجلس حديث وشوف أنت هذه طبعاً هذا يبين لك لما مكن الله لهم لما مجلس واحد ثلاث آلاف يذهبون يتركون الدنيا من أجل أن يتعلموا الحديث النبي صلى يحفظ حديث النبي هذه مسائل عظيمة جدا فلما فقال يعني واستغرب اندهش قال ثلاث آلاف ويكتبون الحديث فقال شعبة روي في الأمر لو خرج منهم ثلاثة أو دعود يكتب يقول عشت حتى رأيت الثلاثة بس ثلاثه اولاء فانت اصلا أصالةً معنى ذلك ان الشيخ يخرج نصف واحد عندنا في هذا الطريق فهو الأعمش لا يخرج مش ليس الجميع يخرج الاعمش لا بد ان تفهم هذا مفهوما ولا لا لكن لابد ان تقول بانه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني اللي تعلم على الشيخ على الاقل يركز لك في امور قد تعلمها من شيخ لكن الذي لم يتعلم هذا ما ينفع لا يصح أن يكون معلما الأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب الكتاب الكتاب لا يكون الكتاب من كتب, من كتب السلف الكتب العلمية التي بها يمكن للإنسان يعني يتقن العلم العلم ليس كل أحد يتقنه والعلم ليس كل أحد أن يكون رأسا فيه فهذا أنتفهموا والأمر اللي يسير الآن مجددا انه إذا أرادوا التنفير من رجل ليس متابعا لهم ولا مخالفة لهم بعض مثل طوائف يدرسون يدرسون شيئا فممكن ما يريدون أحد أن يعروا عليه إن هذه حقا المسألة مسألة نفوس إنه يعروا عليهم لأنه لما يتقل مسألة المواريس لما يتقل مسألة المصطلح أو الأصول أو يعرف المسائل الخلافية أي كيف يذهب إليها ويجيء وكيف ينظر إليها يعني إذا ما ما لا حيلة لهم إلا أن يقولوا لا لا لا هذا بيسب في المشايخ ما أي مشايخ من المشايخ اللي يسب فيه وكيف سبهم وبما سبهم وما الذي قاله سب في المشايخ وهؤلاء المشايخ الذين يدعون كذبا وزورا لأن هذه الطائفة بتجذب وتقول بنجذب لمصلحه الدم أي المشايخ المشايخ الذين يدعون كذبا وزورا ان فلان فلان هذا يسب فيهم هم أنفسهم الذين يزكونه تزكيه هو نفسه يستغرب كيف وقعت منهم هذه التزكية فسيما أصالة العلاقه الراقية جدا بينه وبينهم هذه مسألة أعجب من العجب لا تكون إلا لمن له ما له في القلب من الحقد أو الحسد أو الهوى وأنا دائما أقول حتى الشاب الصغير لو سمع لذلك وانصاع له وانقاد هو صاحب هوى لأنه لو كان عدلا منصفا لو سمع هذا الكلام يقول ليس لأهل العلم أن, إيش؟ أن, يع أن تعلو السنتهم على ما علمه هذا سوء أدب والذي يسوء أدبه لا يعلو ولا يرتقي علمه بحالم الأحوال فلو كان عدلاً منصفاً يقول طيب ما الدلالة اعطوني مقطعاً أنه قال ذلك ما فيه لا تجد فيكون هو وقع في أمرين الأمر الأول صد عن سبيل صد عن سبيل لهم قطاع الطرق طب الأمر الثاني كذاب وقع فيه في خلتين وخصلتين اعظم ما ما تكون كذاب وايضا فانه قد قطع طريق قطع طرق يقطع الطريق عند رب العلم ولذلك في النهايه الندم الندم له عاش 30 سنه والشاب الصغير 17 سنه بيتكلم في المسائل الخلافيه وهو ما يعرفش عن ايه مسائل خلافيه مدع عقاب هذا ايا بيكون عقاب من الله الله يعاقبه أنه ما دام قد قطع الطريق وصد عن السبيل، فالله تعالى يصد عنه الخير، ما يفتح له عقاب، جزاء نفاقاً وأجراً وأجراً تبقى. أسأل الله تعالى أن لنا يعني إتمام هذه الكتب وأن يجعلها خلاصة هذه الكريم. نعم. بسم الله. <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصابوني رحمه الله ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذره أو غير ذلك مما يسكر كثيره يحرمون قليل قليله وكثيره وينجسونه ويجتنبونه ويجبون به الحد نعم هو المسألة هنا كأنه يقول هذه الأدابة التي اشتهر بها أصحاب الحديث أنهم يدورون مع الحديث حيث يدور وأنهم يتلمسون السنة في كل طريق وكل واد ويأخذون به ويعضون على ذلك بالنواجز ثم ضرب مثلا من أحد من مجموعة الأدابة التي تتمثل في أصحاب الحديث ضرب مثلا بذلك في المسكر وأن المسكر هو كل ما خامر الع المسكر هو كل ما خامر العقل بنشوة هذا المسكر هو كل ما خامر الع العقل بنشوة كل ما خامر العقل يعني غطى العقل هذا أقول تحت البنج وغير البنج وغير ذلك لكن لما قلنا بنشوه خرج البنج لأن العمليات الجراحية تحتاج إلى ذلك فهو كل ما خامر العقل بنشوة كل ما خامر العقل بنشوة هذا هو المسكر والحق بأن الجماهير خلاف الأهل الكوفة هنا لترى الحديث خلاف الأهل الكوفة الجماهير يرون بأن الخمر من عصير العنب ومن العسل ومن البتع من ستة كما قال عمر الخطاب وراء عمر الخطاب ذلك في الصحيح من ستة أصناف من التمر والبتع والذرة وأيضا من العنب وأما أهل الكوفة جميعا قاطبة لا يرون خمرا إلا من العنب لا يرون خمرا إلا من العنب لذلك عندهم غير العنب شعير أو الزرهة أو العسل يقولون هذا ليس, ليس بخم إلا أن يسكر كثيره فيكون الكثير هو حرام لكن القليل ليس, ليس بحرام والعجيب أن بعض فحول المحدثين من أهل الكوفة كانوا يستروحون بإيش ها بالنبي يستروحون كواكي ابن الجراح كان يقول بيستروح بحفظ المسائل بالنبي وما أحد من علماء الجرح والتعديل قد قضح فيه أو تكلم عليه ما أحد فعل ذلك ما أحد فعل ذلك هذه مسألة من الأهمية بمكان وهي أنه المسألة المختلف فيها وان كان يراها البعض بالحرمة والبعض يراها الحل فإنه لا إنكار في المسائل الخلافيه ولا يجرح المرء بالمسائل الخلفية، فهنا هو يقول بأنهم يعني يجعلون كل مسكر يجعلونه خمرا، وهذا صحيح لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خمر حرام، قال قال سلم وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وفي رواية قال ما أسكر كثيره فقليله فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام والخمر قد لعن فيها العشر والزاكر عما يقولون وشرب الخمر كبيرة من الكبائر وهذه يفسق بها المرء لذلك لا بد من توبة النصوح حتى يؤخذ منه العلم أو يؤخذ منه الحديث يعني من فسق امره بفعل كبيرة فهو لا بد من توبة حتى حتى يعني يصل الى الـ الـ أن يؤخذ منه العلم فقالوا بان الكبير شرب الخمر كبير لاستحقاق اللعن قال سلم لعنة في الخمر عشر شارب الخمر وساقيها وايضا موطصها واعصرها ومقتصرها وبيعها وشريها وايضا حاملها فيا والمحولة إليه فملعون من شرب الخمر فأصحاب الحديث ينأون بأنفسهم عن الوقوع في مثل هذه الكبيرة لا سيما وأن الخمر هي أم الخبائس لا سيما وأن الخمر هي أم الخبائس إذن هذه الأدب الأول الذي يتكلم عنه في بعض صفات اهل الحديث لأنهم لما داروا مع الحديث حيث دار ثابت الأمر لهم في الخير أو في الخيرية بذلك وكانوا أورع الناس واتقى الناس وأنقى الناس وهم يعملون بحديثنا وسلم أهل الكوفة لما لم يصل إليهم حديثنا وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام لم يعملوا به قالوا فقط يقام الحد على من شرب مسكرة فإن لم يكن فلا لكن هنا طالوا العلماء أصحاب الحديث قالوا بل نقول ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو شرب واحده يقام عليه الحد يقام عليه الحد يعني ضربنا مثلا هنا في الواقع لو شرب ماء الشعير وماء الشعير يعني قال مثلا وقرر المتمرسون أن الكثير منها يسكر شربه واحده منها يستحق بها إقامة الحد ويكون قد وقع في الكبيره عليه من التوبة والأوبة إلى ربه في أولا قال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات ويجبون قراءة فاتحة الكتاب قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا ويعدون إتمام الركوع الركوع والسجود بالطمانينه بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطم... والطمأنينة فيه وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها قال أصحاب, أصحاب الحديث أيضا يرون المسارعة إلى أداء السر... السلوات هذا بعموم قول الله فاستبيخوا الخيرات وسارعوا إلى المغفرة من ربكم لا سياموا أن الحديث أسرع الناس رضوان الله لأنهم إذا علم الحديث وعلموا فضل المسارعة في الخيرات أسرعوا فيه تطبيق ذلك وإلا فهم بلسان حالهم يقول وينادي على الناس اتف العلم بالعمل فان اداء فان اجابه والا ارتحل فهم اولى الناس بفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمصارعه فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ويرون المسارعه الى اداء الصلوات اي صلوات الصلوات الخمس الصلوات الخمس المكتوبات لانها المفروضات ولان المر اول سلم الولايه بان يؤدي أن يؤدي الواجبات دون المحرمات قال والله لا أزيد, علي... لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صر أن ينظر رجلاً من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا الرجل هذه دلالة واضحة جدا على مسألة المسرعة أن أهل الحديث أم أول الناس بذلك. يقول وقامت في أوائل الوقت، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بحيني سؤل عن أفضل الأعمال، قال صلّت على الوقتها، أو قال صلّت على وقتها. أما صلّى على أول وقتها أو صلّى على أول وقتها في مستد أحمد لا يصح وقال الصلاة على وقتها. ولأن الصلاة على وقتها تصح في الأول وفي الوسط وأيضا قبل أن يخرج الوقت لكن الفضيلة كل الفضيلة في أوائل الوقت في أوائل الوقت لأنه فيها صدق المسارع إلى الله جل فعلا وهذا من باب تحقيق قول الله جل فعلا خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة قالوا إقامتها في أفضل أوقات هي أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات طبعا لأن تأخير الأوقات هذه لأخر الصلاة إلى آخر الوقت فيه شبه من المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المنافق ينتظر حتى قبيل أن يسقط حاجب الشمس قام فركعه وصل وأدها وأدى نقرا كنقر, كنقر الغروب أو نقر الدين فهذا لا يجوز او هذا قل فيه شبه من المنافقين لو احتاد على, على ذلك قال وأصحاب الحديث يوجبون قراءه الفاتحة وهذه المسألة خلفية معروفة المسألة مسألة القراءة الفاتحة للإمام والمأموم فيها خلاف أما العلماء الثلاثة فقد اتفقت كلمتهم على أن المفرد لابدا يخلق الفتح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سرط لمن لم يقرأ بوم الكتاب لا سرط من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولحنف خالفوا بذلك وقالوا يقرأ بما تيسر معه من القرآن لحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسيس صلاطين فاذا قوم درس رت ما تيسر لك قالوا هذه فيها دلالة قلنا حتى هذا يحمل على قول سلم من لم يقرأ بوم الكتاب فلا سرط له من الأصوات لما أقرأ بفاتحة الكتاب هذه مسألة المفروض المفروض تكون ظاهرة بنص الحديث فقول النبي الله عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في موسى أحمد اقرأ ما تأصل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ بفاتحة الكتاب يبقى إذن ما تأصل لك مفسر في الرواية الأخرى إنه قال اقرأ أردت أن أن أن حقا أن تؤدي سورة صيحة فأقرأ بفاتحة الكتاب قال اقرأ بفاتحة الكتاب والحديث صريح من لم يقرأ بام الكتاب فلا صلاة له من لم يقرأ بأمر الكتاب فلا صلاة له فإذا الصحابي الحديث يقولون المأموم يقرأ فاتحة الكتاب ولا صلاة ولا تصح الصلاه إلا بام الكتاب خلاف لمن تنمين خلاف لمن للأحناف قال وأما بالنسبة للمأموم مع الإمام فقالوا الإمام أيضا يقرأ فتح كتاب ولا صح من غير القرآة فتحت الكتاب هذا على قول الجمهور كما قلنا يقرأ فتح الكتاب أما المأموم هذا الإمام أما المأموم فالخلاف فيه عريض الشفعية والحنبلة يرون في ثلاث أقوال يرون أنه سواء كانت صلاة سرية أو جهرية عليه أن يقرأ فتحت الكتاب <تصفيق> لعموم قول الله سلم لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له وقاله الله سلم من صلى الله صل... صل... لم يقرأ بفتحة كتاب فصلاته خداج خداج خداج وهنا خداج الخداج هنا النقصان وهذا نقصان يضر بالأصل النقصان نقصانان نقصان لا يضر بالأصل كأن ترك هيئة ملاهيات أو تسبيح على قول الجمهور ونقصان يضر بأصل الصلاة ما هو النقصان الذي يضر بالأصل الفتحة أو الركوع أو السجود فقالوا هذا نقصان يضر بالأصل يعني الصلاه لا تصح بالعموم والملكية والأحناف طبعا على بابها أحناف قالوا قرأ أو لم يقرأ إن لم يقرأ شيئا تيسر أو لا تيسر صلاة صحيح وهم يتمسكون بقول لنا في السلام قراءة الإمام قراءة للمأموم قراءة الإمام قراءة للمأموم أما الملكية ويفرق الملكية وسط قالوا نفرق بين السرية والجهرية نفرق وهذا قول ماكياو الحايله إلا ماكن مهمه قالوا نفرق بين السرية والجهريه فأما الجهريه فلا يقرأ إلا إذا ترك له مساحه مساحة للقراءة فيقرأ لكن إن لم يترك لم يترك له مساحة لا يقرأ قالوا لا يقرأ لماذا قالوا لأن الله تعالى قال فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قالوا هذا أمر من الكتاب محكم بأنه إذا قرأ القرآن فلا بد أن تنصت فإذا قرأ فاتحة فما عليك إلا السماع فإن كان يقرأ ويصل القراءة بالقراءة فقرأ السورة بعدها فعليك بالسماع وعدم القراءة والتشويش لذلك استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة بأن النساء لما قال يعني من من يخرجنيها من يقرأ معي فسك... قال أبو هريرة فسكت الناس بعد ذلك هم يتمسكون بالرواية قال فسكت الناس ولا نرسل نهى عن القراءة معهم قال من يخالجنيها من يخالجنيها من يقول بسبب؟ من يقرا بسبح من يخالجنيها من يقرا معي فزكت الناس قالوا وايضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الامام قراءه للماموم لكنهم لم يقولوا باطلاق الحديث مفهوم الحناف قالوا باطلاق سريه وجهريه اما المالكيه والحنابلله قالوا قراءة الإمام قران مأمون المأمون في الجهرية لا في السرية لأنه لا يكون قران إلا إذا سمعوا له الصوت وأما كلام شفاهية وكلام هو الأدق والأصح والأسد وهو لابد من قراءة القرآن قراءة الفتحة سرية أو جهرية واستدل على ذلك بعموم خود النبي وسلم لا سرته من لم يقرأ بوم الكتاب من لم يقرأ الفتحة الكتاب فلا له من, قا من صلى آآ آآ من صلى صلى الله عليه فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج عندهم هذا محكم قالوا وكل الأدريات يستدل بها كلها فيها نظر أولا قول على فإذا قلنا القرآن فاستمعوا له وأنصته عام مخصوص بالفتح مخصوص بالفتح كيف يطرق الفتح قال من لم يقرأ بأم الكتاب فلا, فلا صلى الله فمخصوص بالفتح والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم قراءه الامام قراءة الماموم هذا حديث ضعيف ولو قلنا بصحته فهو عام اي مخصوص فقراءه الامام قراءة الماموم في في غير الفتح لان الفتح قال قال مسلم لا صلاه من يقر ام الكتاب واما قولهم بانه الدليل به حديث أبو هريرة نفسه رأو الحديث الذي قال بأن السلام قال لا صلاة من المقرب أم الكتاب فلما جاء الرجل قال أرأيت الإمام ويقرأ قال قرأها في نفسك يا فارسي. فارسي اقرأها في نفسك يا فارسي اقرأها في نفسك يا فارسي ذلك بعض العلماء من الصعبة كانوا يرى أن القراءة تكون بين سكتات الإمام وهنا أيضا الشافعي ورحمة الله قد رجحوا حديث جابن ثمر وهو أن السلام كان له في الصلاة سكتات ثلاث. السكتة الأولى تقل فيها أبو هريره لما قال له بأبي أنت أمي رسول الله رأيت سكوتك هذا ماذا تقول قال أقول لما بعد بين يومين خطأها إلى خانس ثم قال في الثانية قال السكتة الثانية بعد الفتح يسكت سكتة ثم يسكت في آخر الكراء فالذي قالوا هذه سكتة هي ترك المساحة للمأمومي أن يقرأ الفتح وإن لم يترك قالوا يقرأ الفتح وهذا هو الراجح الصحيح والدلال على ان هذا هو الراجح الصحيح حديث في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قرا صلى في الفجر والفجر صلاه سريه فلما قرا في الفجر صلاه صحيح مستيقظين الحمد لله الفجر صلاه جهريا فبالصلاه الجهريه صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه قال من يخرجنيها من يقرأ معي فقال رجل انا يا رسول الله قرات بسبح سبح اسم ربك الاعلى قال لا تفعل إذا نهى عن يقرا ويقرا قال الا بام الكتاب هذا نص صريح خلاص انتهى الموضوع قال لا تفعل لا تخالجني الا بام الكتاب فهنا المساله واضحه جليا بذلك الا بام الكتاب اذا الراجح الصحيح في هذا الباب هو قراءه الفاتحه في كل الاحوال يبقى مساله فرعيه على هذه المساله وهي اذا دخل اول امام راكعا إذا دخل أمام ركعهم فقد فاته ركن ركين وهو قراءة الفتح فهل صح ركعهم لا خلاف البخاري يرى أنه لا يدرك الركوع إلا بقراءة الفتح والجمهور يرون أنه يدرك بالركوع وابن حزم أيضا يرى ذلك يرى قول البخاري يرى أنه لا يدرك إلا من قراءة الفتح لابد أن يكون قائما مع مع الإمام ال ال الذين قالوا بانه لا يدرك الركعه الا بقراءه الفاتحه يستدلون بالادله الصريحه من لم يقرا ام الكتاب فصلاه خداج وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه من لم يقرا بأم, بام الكتاب قالوا هذه موجود والذين قالوا بانه مدرك للركعه من ادرك الركوع بادله دليل اولادي ابن مسعود وعن ابن مسعود قال من ادرك الركعه, الركعة وهذا حديث لابي هريره حق كل هذا الحديث ارتجاه من ادرك الركعه, فأدرك الركعة حديث ضعيف أحاديث ضعيف وهي صحيحة بأحاديث موقوفة عن ابن مسعود وعن غيره جاء بسنة صيح أنه قال ما أدرك رقع فأدرك رقع والجمهور عمدة الاستدلال عندهم حديث أبي بكر بأنه جاء أن السلام سمع جلبة سلطة بعدما انتهى سأل على الجلبة ما الذي يحدث فقال قال أبو, أبو بكرة جئت يا رسول الله سلام فأزرعت فأدركتك ركعا فركعت فين فركعت أول أول باب فركع أول باب ومشى إلى الصف فامتسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعود زادك الله حرصا ولا تعود وهذا قول لمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فقالوا هنا قد ركع خلف الصف ومشى وأدرك ركع ولم يخل له صلى الله عليه وسلم إيش أعيد الصلاة قام بعدوم يشوش عذارك يخل ولا يعيد وهذا خطأ مبين قال ولا تعود هو التأويل في ولا تعود يعني ما ولا تعود ولا تعود يعني تأ... بعضهم قرأها رواها ولا تعد هذه ركعة يعني عليك بالهاتف وهذا أبعد التأويلات وأضعفها والحق ولا تعود يعني لا تعود للمشي خلف الصف هكذا إن وصلت لصف وركعت, وركعت فقد أدركت وإلا فلا وإن كان بعضهم أيضا يضاعف هذا التأويل ليش؟ لان ستة من الصحابة قالوا بالسنيه في هذا أنه يمشي من يركع من آخر الصف ويمشي ستة من الصحابة قالوا قالوا بذلك وهذه فيها دلالة على أنهم يرون بأنه لو فعل ذلك فعل سنة وأن المسألة ستخاصة بهذا لكن المضمون أننا نقول ركع خلف الصف ركع في الصف قد حسبت الركع وهذا صحيح لذلك عماء قاطبه اتفقوا على أن الفاتحه ولو كانت واجبة يعني رك في الصلاة في الصلاة تسقط في حالة واحدة ألا وهي الركوع فجاء ابن حزم ابن المخير طبعا قال لا صلاة من يقوم بعمل كتاب ابن حزم طبعا لن تعرف أنه برضو رجل أصولي وله ما له من الفقه والأصول علم. فقال قد قال النسلم ما, ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتم فقال ادركنا الركوع فصلينا ما الذي فتنا الفاتحه صحيح وأين الفاتحه تقرأ في السجود. فيقرأ الفتحة في السجود. لازلنا خير. صحيح? اين الفتحة? محل الفتحة خارج الصلاة. ها قبل رو... يعني وين؟ في... هل سيقوم? لا. يبقى اذا قال فات محلها فلا تعد. كلام نظري قوي جدا جدا جدا صراحة. قال اين اوتم? أت... انا الان باخذ بحديث وسلم ما اطرقتوا فصلوا ما فاتكم فاتم. اين اوتم? ما في اتمام. لولا لو لا حديث أبي بكر لقلت بقول ابن ما وكنت أقول به ورجعت عنه لأنه نظرا قوي جدا لكن الأما الأربعة اتفقوا على أن ما أدرك الركوع فقد أدرك قد أدرك الركوع هذه المسألة رحمكم الله هذه المسألة التي هي أشار إليها المصنف في الكلام على أن أصحاب الحديث يقولون بقراءة الفتح شوفوا يا شوف الكلام يعني ممكن أسأل ماذا يقصب أصحاب الحديث فأقدم معنى أتني أه فقده ولا زاكر إحنا فقروا إن أول الدخول ده آخر الصلاة وعليه يدم أول الصلاة فهمني لكن هذا الصحيح صحيح. <تصفيق> <حدثين؟ تصفيق> لا لا لا قال زادك الله حسنا ولا تعود من وين أتيت بها هم كان ممكن تقول بقى أن أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما في قوله عموما قال ما دركت فصلهم فتاجهم فاتم جأت ويا فقده واخذ هنا تفسر بأتم ده الراجح الصحيح نعم الجهر بالمسملة والاستصرال هما سنة قد ثبت أن نمسلم جهر بها لما قالت المسلمة وكانت قراءة نمسلم مدا بسم الله الرحمن الرحمن ذلك فهو قراءته كان يجهر بها ويستسر بها لحديث أنس كانوا يفتتحون الصلاة كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وحديث عائشه أيضا قال أبو انس صالت خلف النبي أبي بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أعسس أنه ما كان يجهر بالبسمانة فطارة كان يجهر وطارة كان كان يستسر وهذا صحيح هو أقول لا صحيح لكن هو لما يخص اصحاب الحديث يريد ان يخرج اصحاب الكوفه اصحاب الرأي هو هو يريد ان يبين لك ان هذا القول اصحاب الحديث الرأي الان الان اعملين نتكلم في المسألة كلها من المخالف فيها فقل لحوال من ناحناس فهو ه وهذا خلاف الاصحاب الرأي فهو كأنك تفهم من كلامي هذا هذا قول اصحاب الحديث المتبعون للأثر الذين يتبعون الأثر خلاف الاصحاب الرأي مفهوم هو يريد أن يؤسس هذا ولذلك كأنه يقول شوف هذا كلام روعة لم يقول عقيدة السلف أصحاب الحديث كان كأن أصحاب الرأي ليست عقيده عقيدة وهذا صحيح الارجاء معروف في أصحاب اهل الكفر فيهم ارجاء، ومجيت الفقهاء مشهور عندهم في هذا الباب ولذلك حتى الكلام الذي ورد في بعض كبراء أصحاب الكفر من الفقهاء بسبب مسائل الليمان تكل ما فيهم بسبب هذه المسائل هو هو الان يبين لك هذا كلام اصحاب الحديث فكن على الجد فلن فلا يمكن ان تكون على الجد الا بذلك هنا هو قل لا يقبل ادرك فاذا هذا هذا لا يقبل أذرك أصحاب الحديث عقيدتهم عقيدة نقيه وأصحاب الحديث في الفقه استوى واستقام امرهم. لذلك دائما انا أقول بالله عليكم تتبعوا استقراء كل انحراف فقهي لابد أن تجد أن تدده نابعاً عن الانحراف العقد كل انحراف لابد أن لو تتبعت ستدد انحراف عقديا الذي لا يستوي أمره في الفقه ولا يتقن المسائل حتى لو تكلم في في في في, في المسائل حتى الصغيرة تجد ان الحرافات هذه بسبب الانحرافات العقديه وهي مسألة مشهورة ومعلومه فلا بد ان تعلم بان من استقامت عقيدته استقام فقه ومن انحرف عقيدته انحرف فقه وهذا ظاهر لو ضربنا الامثله على ذلك ما انتهينا ما انتهينا حتى من كبراء من كبراء العلماء في الرعيل الاول دعك الان المعاصرين يعني المنقش ولا يجعلك بالملقات تلتقط لكن انا بتكلم على ال, ال, ال الكبار اصحاب فحول من الفقهاء حد سمعهم ده فحول فحول من الشافعيه فحول من من الحنابلة يعني انت ابن عقيل هذا فحل ده فحل الفحول ومع ذلك عنده انحراف عقد ابن الجوزي من الحنابلة هذا من المتakhirين دعنا لا نريد نتكلم في هذا لكن اقول دائما سدريد الانحراف الفقهي بسبب انحراف العقد فهو الان يؤكد عليك انك تتقن عندما تعتقد عقيده صعاب الحديث حتى في الفقهيات ان كان الامام لا يضرب مساحه للقراءه فاقرا انت معه لا تستمع غير الفتح فان قرا بعدها الصورة فاقرا الفتح حتى تنتهي واسكت واسمع ايش تقول لو ما فيش مسافة انك تقرأ وركع بسرعة العلماء لهم قولان في ذلك قول اول ان تتركوا. ركعا. حتى تنتع من الفاتحة. ثم تدرك قائما. المهم لا يفوتك بركنين. لا يفوتك. لان أنا ابو بكر دخل على ركنين وفي الركن ثالث ادركه ركوعا. فان لم فان غلب على ظنك وانت تستتم القراءة انه لا يفوتك بركنين فلا ذلك طيب. وقول اخر هو قول الامام اربعه قالوا يركع يركع لانه من باب اولى من باب اولى يدرك ذلك في حديث ابي بكر بانه من ادرك وحفظ ادرك راكع فمثله مثل انه جاء راكعا لانه ما عنده مساحه للقراءه فان لم يكن فاذا هو في حكم من جاء فوجد الامام راكعا من كان الاول هو الارجح ولا يسع في ولا في القراءه ليس على كل ما فعل والا بنقول ولا تعد ولا تعد للمشي خلف الصف فقط انا قلت على كل ما فعل نعم واخطاوا لان الاصل عدم التخصيص هم يقولون بهذا يكون الامر خاصا وليس بخاص سته من الصحابه يقوم بذلك الدليل الاصل عدم الخصوص خلاص لا تعد على كل ما فعل وستة من الصحابه قالوا ان هذه سنه يبقى فهم الصحابة يقدم ولا فهمنا اللي يقدم هو انتهى الموضوع ستة من الصحابة قالوا ده قالوا بالماشي خلف الصف فهمت وهذا ضابط المعيار عندنا لما نرى المسألة فيها اشتباك يفض النزاع من الصحابة السلف الصالح فهمت الصالح وانتوا الدعوه السلفيه اسمها ايه قول لي الشعار تعالى والسلام بالله كشان لا دعاء دي خلاص ربنا ربنا يحييها ربنا يحييها دعاء المياه دي ربنا يحييها كلمي بس نتكلم دعاء سلفابي بيقولوا ايه لا ه ما تمشي بالشعر التالدة يا لهوي اللي بيهاي هو ده اللي أنا أريدو هم يقولون ايه كلكم سلفيين الحمد لله الكتاب والسنة بفهم سلف ولا مش لينها مش المسالمة لا أدريها مطبقه بحال الأحوال ما أدري ليش عدم تطبيقها فهو هذا فعنى اصلا كل نزاع فضوا وين هناك قديما ليس هنا هناك اللي, اللي عاشوا بأشرقة عليهم شمس النبوة وزكاهم الله من فوق سبع سماوات وكانوا أشد الناس أعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس خلقا وأزهد الناس في الدنيا وأرضى ناس لله وارجو الناس النصره تديني الله ده دفعوها لذلك حملهم وافقوا اكتفهم نصره الدين واصحابه ست منهم فضلت التوكيد ده في الصلاه لما يقول والسلام ولا تعد لا تسرى لا لا تجعل جلبة تكون مفهوم يبقى هذا توجيه عند الست هذا هو اتفضل ثم تكلم عن الطمئنينه والطمئنينه ركن من اركان الصلاة ان المسلم قال للمسئ صلاتي و... صلى صل مطمئن فلما قال السلام عليك رسول الله قال عليك السلام ثم قال ارجع ها فصلي فانك لم تصلي لم يأتي بركن الطمانينه فالطمئنه ركن من اركان الصلاه ف... فاذا لما قال ارجع في المره الثانيه يرجع الثالثه ارجع قال ارفع اذا الركعه فتمن الركان واذا ف... فاذا رفعت فتمن فاعتدل قائما واذا سجد فتمن ساجدا فإذا فإذا جلس فقين جلس فا فا فعتاد الأثنين فهذه دلالات واضحة جداً عنا الطمأنينة في الصلاة بأنها ركن من أركان الصلاة. قال ويت بقيام الليل. قال ويت بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام. والاهتمام بامور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر قالوا ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويتجانبون, ويتجانبون اهل البدع, أهل البدع والضلالات ويعادون اصحاب الاهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وباصحابه الذين هم كالنجوم بأي بأيهم, بأيهم, بايهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقر وقرت, في القلوب وض... وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من, الوس... من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت وفيه أنزل الله عز وجل قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره نزاك الله خير وهذا الليل هذا أصحاب الحديث أصحاب الحديث هم أرقى الناس منزلة وهم أعظم الناس اتباعا هم الذين يعلمون أن أن بن مسلم صار شعارا لاصحاب الحديث وقال وصارت سمة راقية لهؤلاء يعملون بقول الله يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا حديث جبريل عليه السلام أنه قال للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل كان النبي وسلم يقول عبد الله بن عمر بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه ولأن حب الأعمال الله أدوام وإن وإن قل وقال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بعد ما رأى الرؤية قال نعم الرجل هو لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل إلا قليلا فقيام الليل هو أعظم الطاعات على الإطلاق كما قال علماءنا اعظموا نوافل على إطلاق الوتر وفي قيام الليل لانه صلى كان يصلي 11 وفي روايه ابن عباس 3 ركعة ركعه بالوتر وكان يصلي خمسه ما يصلي سبعه وصلي تسعه يصلي خمسه بتشهد واحد وصلي سبعه بتشهد واحد وتشهدين يعني طارها كده وطارها كده وصلي تسعه ايضا بتشهدين يجلس في الثامنة وفي التاسعه فقيام الليل من أفضل الطاعات ما تركوا الرسول سفرا ولا ولا حضر لذلك اختلف العلماء ليلة المزدلفه هل قام ليل املاه او ترى املاه اختلاف عريض لكن كان من داب النبي سلام وحالي غالب حال النبي سلام انه ما ترك القيام لي زبرا ولا ولا حضرا لا سيما ان هذا فيه منادات الله لفعلاه وفيها الوقت المبارك وهو وقت نزول الله لفعلاه ولذلك انت ترى قيام الليل في رمضان هو من أعظم النوافذ قال وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قالوا وشنا الطعام وشنا السلام وطعمنا الطعام لما دخل مسلم في المدينه كما قال عبد الله بن سلام لما نظرت الى وجهه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب لما نظرت الى مسلم علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب أول ما قال قال أيها الناس أطعيموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أيها الناس أطعيموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وهذه هذه من أفضل الطعام إفشاء السلام أنها تنشر الود والوئام والمحبة وتقوي أواصل المحبة وهي مطلوبة جدا لأن بها يكون التآلف والتوافق وأيضا التآخر يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبرمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله أكملوا صفا كأنهم ككونوا عباد الله إخوانا فالسلام فيه أنه يقول أنت سلمت مني ومن شري وأنا أسلم منك ومن, ومن شريك والسلام واسم الأسماء الله سلم من كل نقص وعيب وسلم عباده من كل نقص وعيب وضر وشر فإذا إفشاء السلام سنة ولذلك النبي السلام يقول إن من علامات الساعة في آخر الزمان السلام على من تعرف فقط والعجيب أن مسعود كان يصلي وكان ركعا ومعه ثلاث عماما فمر رجل وقال السلام عليك يا ابن مسعود تبل وراه مثلا كاد ابن مسعود يخرج من صاد يقول له صادق رسول الله فيما تقول لان في اخر الزمان السلام على من تعرف ولذلك الرسول لما تكلم على السنه قال وان تسلم على من تعرف ومن لا, ومن لا تعرف شاء السلام وهذه علامه المسلمين لذلك الفرق بينهم وبين اهل الكتاب انك لا تبدا أهل الكتاب بالسلام علامه المسلم المسلم انه يبدا بالسلام وخيرهم من بدأ من بدا بالسلام لذلك اوجب الله على المكلف الذي يلقى عليه السلام أن يرد السلام، فلذلك قال العلماء رد السلام واجب، وإن كان فرض كفاية، لكن واجب، واجب على الإنسان أن يرد السلام وأن يبر القسم، الطعام الجود والكرم، نبي كما قال ابن عباس يصفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، حين يدارس يدارسه جبريل القرآن، فهذا سرقة العلم. وأيضاً صلى لما جاء الرجل ويسأله فعطاه غنم بين بين جبلين قال أيها الناس أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفق وطعام الطعام فيه ما فيه أيضاً من نشر الود والمحبة والوئام وفيه ما فيه من سد الخلة وأيضاً فيه ما فيه من قضاء الحيات لذلك كان أبو, أبو موسى شعري إذا إذا ذبح أو طبخ يزيد المرق قال وهذه وصية الرسول للسلم أتعهد بذلك الجيران يتعاهد بذلك الجيران فإطعام الطعام أيضا سمة من سمات أهل الحديث و وما وراءها هو أن أصحاب الحديث هم أكثر من أسجودا وعطاء لأنهم يعلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أين أخوك أين هو تصل بي ثلاثة قال ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة من هذه الثلاثه وملكان يقولان كل صباح ومساء كما بصحين يا خلان اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي مسكنا تلفا وانهم ايضا في ذلك انهم يتعففون ينظرون للحلال ويتركون الحرام الا تورهون من الحرام هذا هذا هذا فعل اصحاب الحديث يتعففون في المنكح والماكل والمشرب اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا, لنا. لماذا لانهم عندهم الاثر عند بالاثر يعلمون ابن عمر لما غاب عن الاثر كذا يقع في الحرام حتى ضربه على كتفي زيد بن ثابت نعم ابن عمر اشترى زيدا زيتا وجاءه في وقت الشراء قبل نقل السلعه رجلا فاربحه فيه قال ابيعك هذا فضرب عليه زيد بن ثابت قال فضربني على كتفي بنظرته فاذا زيد قال اما علمت ان مسلم قد نهى عن ذلك ثم قال له قد قال النبي صلى الله من اشترى شيئا فلا يبيعه في من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وما دمت في نفس المحل فلم, فلم تكن قابضا لأن القبض تمام الملك قال حتى يقبضه في الواية حتى ينقله حتى يحوزه فقال لا تفعل فما فعل فما فعل فالذي يغيب عنه الأسر ممكن يقع في الحرام لذلك نسمع يقول يا معشر التجار ان التجارة يبعثون يوم القيامة فجاره لما قال إلا من صدق وبر ولا يكون صادقا بارا إلا بالعلم لذلك كان هون الخطاب يدخل الأسواق ومعه العصا فيضرب ويقول تعلمت فقه البيوع يقول لا يقول تقع في الربا لا محالة وعليم بن يقول إن لم يتعلم التالي فقه البيوع يقع في الربة لا محالة. أنا عندنا التجار ما شاء الله, الله. جميعا جميعا وأنا أرى الوسط المتزم نفسه وقع في الربا وقع في الربا غفر الله لنا ولهم لماذا الجهل فهو إما أن يتعلم وإما أن يستأجر علما إما أو يجد علما متبرعا فلا يخطو خطوة إلا بسؤال سأعلم رجل فتح شركة الـ الـ الـ الـ برمجة وكان مساء تجارة أيضا كان لا, لا يعقد مجلس الإدارة إلا أن يسأل سأعقد مجلس الإدارة على, على, على مشروع معين مشروع واحدين ثلاثة أربعة هل يجوز أو لا يجوز ما الأمور التي تجعل العقد فيه ما فيه من الخلل أو الشروط التي يمكن أن تفسد العقد ولا يقدم عليه إلا بذلك أما من يقع بعد ذلك يسأل هذا, هذا عند الله ليس معذورا في أنه لم يسأل سيسأل أنه لم يسأل وإن كان الجهل له عذر لكنه سيسأل أنه أنه لم يسأل وأيضا يقول وهم يتحبون في الدين وهذه أهم شيء أن العلاقة بينهما الدين فقط المحبة في الله لأن اوثق أور الإيمان إذا هو لا يحبك لا يحبك لأنك موافق ولا يبغضك لأنك مخالف وهذه البدعة الجديدة التي نعيشها الآن البدعة البوشيه البدعة التي يقولون فيها من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو فهو علينا هذه بدعه تفريقه في الامه ثم مع ذلك الذي يبين لهم ان هذه بدعه ويضع يده على العطب يقولون ساء فاختلف فسب المشايخ فسب دين هم مش عايزين دين لا يريدون دين, دين. لما يقول لهم هذا عطب ان انت اصلا يكون محل القبول أو الرد الموافقه او المخالفه ليست هذه ديانة ما كان نفسه كذلك لو كان كذلك لكان اولى الناس بالطرد من مجلس الشوره هو عمر بن الخطاب لو كان الأمر على هذا التطبيق من السلف هو الآن على قاعدة من وافقنا فما معنا من فعلينا كان اولى الناس بالطرد هو عمر الخطاب لأنه ما كان ترك شريدة ولا وريدة إلا ويخالف فيه على ما يتمنى ده هو خالف النبي في أشياء النبي السلام عبد الله من سلول ياخذه يقول ألم يأنهاك ربك عن الصلاة قال دعني يا عمر ويبتسم قال نهك ربك قال دعني يا عمر فوالله إن الله قد خيرني ولو علمت أن الاستغفار أكثر من سبعين مرة يقول نهك ربك شوف انظر ثم ذلك الحق ينزل موافقة لمن لعمر ولا على احد منهم متى أبدا ولا تقم على الخبر ديانة هذه ديانة ليست المسألة من وافقنا فو معنا لا الأصل المحبة في الدين رجل له معصيه وله طاعه فانا أحب لتوحيدي وطاعتي وإيمانه وابغض منه المعصيه وانظر بقى في الغالب ان كان غالبه المعصيه ارجو له المغفره واعلم ان هذا يعني على الاقل هيبقى اكون على فسق وادعو له وادعوه الى حضيات الطاعه وان كان الغالب الطاعه تغمر هذه في ده. تغمر هذه هذه معاملات اهل السنه واهل السنه يرون ان العلاقه الاواصر الصحيحه التي يتعامل بها الحب في الاول بغض في الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اوثق عرى الايمان الحب في الاول في الله. الديانة هي التي تحكم. الديانه هي اللي تحكم الحب أما من فعل غير ذلك فالهوى يحكمه مهما برر بتبريرات ابليسيه فالهوى يحكمه الدين هو اللي بيحكم احبه لانه مطيع احبه لانه ينشر السنه احبه لانه يعلم الناس ابغضه لانه قد فعل كذا وكذا من المعصيه وطبعا لا ابغض هو ابغض معصيته مفهوم هذا هو زي قال او ذكر الايمان الحب في الله والبغض في الله قد قال ابن عباس من أحب الله وأعطى الله وأبغاد الله ومنع الله فإنما تنال ولايه الله بذلك فأعظم أعظم وأوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله الحب في الله في الله هي أعظم أعظم ما يمكن أن تراها علاقة في المجتمع الإسلامي لذلك النبي سلم كان يقول لو كنت متخدا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر من ولكن صاحبكم خليل الرحمن وهي خوة الإسلام ومحبة الإسلام. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يحب فلان، فقال أعلمته. قال قال أعلمته قال قال أعلمه. يزيد المحبة وأشدهم حب لاخيه أقربهم إلى الله تعالى. أقربهم إلى الله فالعلاقة هي الدين. العلاقه هي الدين. رجل ينشر السنة. خالفك فيما تتبنى في فكر. لماذا تعدي؟ لماذا تحاربه؟ لماذا تقطع الطريق عليه؟ لماذا؟ ما الذي تفعل؟ اذا أنت تدعو الجماعة. تدعو لشخص تدعو لرایه معينه قال ام سلم دعوها فانها منتنه يلا الانصار قال دعوها فإنها منتنه لا اذا جاءت لتفرق انها منتنه وليعلم اهل السنه التفريق بينهم وبين اهل البدعه ان اهل البدعه تمسكوا مثل هذه للتفرقه ولذلك قال علماؤنا وحذيفه وغيره قال البدعه تفرق والسنه تجمع لكن كنا نقول دائما على أن من دخل خمسة يناقشون في مسألة فخرجوا ستة فهؤلاء أهل بداع هم على هذه علامة البدعه أما أن نقول نحن خمسة وقد اختلفنا والخلاف ياسع وكلنا في دائرة واحدة هذا فعل أهل السنه والجماعة أما أن تعادي لأنه خالفك في مسألة أنت أصلا الله اعلم بقى بتقول هذا صدقا أنت أصلا تقول أنها اجتهاديه فإذا قلت أنها اجتهاديه فوجب عليك أن تكمل المشوار للاخر ما دامت يبقى اذا لا عداوه ولا انكار ويساء الخلاف والمحبه تكون موجوده لكن ان تنشئ النش وتربي الناس في المخالفه انها عداوه او إساءة ادب او تعدي انت صاحب هوى ليست هذه عديه انا بحال من الاحوال وكما قلت لك راي عصيان عاصيا ادعوني اتوب الى الله واؤوب واسير في دربك الله على يعني أنا ممكن آخر النهايه اقول لك خليني وربي لست رب أنت لكن عليك ان تنصح ولو وجدتني على الطاعه تحب من الطاعه بل تعض ذلك وتتعاون معي عليها لذلك قلنا ان علامه الجماعه الناجحه الحب في الله و في الله وإذا اذا وجدت قطيعا لا يفعل ذلك بين المشكله الكبيره والان يطبقونها زورا ينظر لك حبيبي سيدي وتاج راسي و وأحضان حارة حاره كانك ستحترق من شده العاطفه ووهج العاطفه التي التي تراها خرجت عندما راى بس التفت فاذا التفت جبل الجليد ياتي تعرف هذا هذا بيسب المشايخ هذا هذا بيتعدى المشايخ ما هذا من الذي علمكم هذا النفاق من الذي دربكم على الكذب هكذا انتم تقويض لكل لكل دعوه انتم لا يمكن ان تكونوا نبراسا لاحد ولا نصرة لدعوة ابدا لكن أنت رأيتني وأنا عاصي قل أنت عاصي تعال معي سواء بقى على الملأ أو سواء على الخاص يعني دون الملأ كما قال الإمام الشافعي خير وبركة أنت المهم أن الذي يحركك هو الدين ليس الذي يحركك وافقا أو خالفا ليس الذي يحركك وفقا أو خالفا وبعدين أنا أريد أفهم أين المحبة في الله عندما تجد المخالف لك تكذب عليه لما ما تكذب عليه ماذا تريد ماذا تصب إليه بالكذب وأنا كما قلت لكم هل طالب علم موجود ممكن يسيء الادب مع من علمه هذا ليس طالب علم أولا ولن ينتفع, ب... ولن ينتفع بالعلم ابدا لن ينتفع بالعلم أنا والله لمقرب آخر أريد أصرح وأنا أستشهد ثلاث... بثلاثه اقول لهم الان تقولوا صدقا انتم درستوا معي كل هذه السنين ولدتم مني تعديا على على شيخ من المشايخ او او, أو أنا سببت احدا حتى من طلاب لا شيخ من المشايخ سببت احدا عاطف انت عندي إجابتك فقط وهنتعي منها انا انا اتعدى على شيخ ابن المشايخ هل أصب المشايخ أولدي، كل كل إنسان بيفهم شوف أنا سأقول كما قلت أنت الحمد لله أنت براءت ساحتي أنا أريد عاطف تعال تقولها حتى عشان يسمعونها ها هذا هو أنت براءت ساحتي انا رفع ذلك الحمد لله أنا رفع ذلك لكن أقول هو يقول لكل إنسان ممكن يفهم بكلام, بكلام يخرج فيفهمه لا ده الذين لا يحضرون الدرس هم الذين يقولون بذلك من الذي أتى بهذا ماذا يقال عنه؟ لما يقولون بهذا ولما يقال لهم طريقه الدليل كان يقول لك ان تتابع اذا قلت الأشياء قلت سمعت وطات ترى الموضوع في جليل اسكت ترى الموضوع لازم تكون ثلاجه فهذا هذا هذا ليس بناء هذا هذا هدم هذا هدم اذا نحن نقول شوف هنا اصحاب الحديث يا اخي ده اصحاب الحديث خوفهم على اخوانهم اشد ما يكون قلت لكم قبل ذلك وكيع بن الجراح فحل لما احمد يقدمه على الثوري شيخه وهذا خطا طبعا ثوري يقدم عليه لكن هو كان كان رجلا تقيا ورعا نبيلا كان عابدا كان محدثا حافظا ثبتا متقنا اخط في حديث وكان بينه وبين ابن عينه احاد ابن عينه تعرفون قال فيه الامام الشافعي لولا ابن عينه ومالك لضاع علم الحجاز إحن بين وبين ابن عينه وهما من أصحاب الحديث ابتلي وكيع في, في مكه في مدينه في مكه وامر والي مكه بقطع رقبته بقطع رقبه وكيع لمساله لحديث تكلم به لسنا بصور الكلام افضل لنا ان نتكلم في هذه المساله لكن احنا بينه انه في بلاء وافتى بقطع رقبته وكيع طبعا حتى شوفوا عشان تعرف الاحن قال دار الزمان وجاء الوقت الذي نحتاج فيه لابن عينه <تصفيق> قال وجاء الوقت الذي نحتاج فيه لابن عينا ابن عينا طبعا في احنا الآن فقال لو وكيع يرسل إليك والي المدينة أمر بقطع رقبته فذهب ابن عينه سريعا إليه وانظر ما فعل ابن عينه لتعلم كيف دفاع اهل الحديث عن اهل الحديث لأنه يتساد لك خطر. فقال ابن عينه كلاما من ذهب ذهب إلى الوالي قال ولي ما تفعل ما قاله ما حدث به وكيع حديث قد رويناه وجاهد ابن عينه ولأنه محدث أهل مكة ولأنه الوتد أمامهم قال هذا حديث قد رويناه والحق أنه لم يروا لم هذا الحديث يعني هذه تقول بقى إما في التالي طبعا أقول هذا حديث من الحديث التي أحفظه فالتعريض موجود فيفهمه السامع أن هذا الحديث الذي ذكره وكيع هو عندنا قد رويناه فلما قال له ذلك سمع والي مكة قال روي ابن عين يقول بذلك فأطلق صراح الاشكال بعد ما اطلق سراحه علم بحديث جابر بأنه قال بعد سنوات فتح القبر على على على على, على أبي كما هو يعني لان هي المسألة خاصة بهذا يعني قال لو علمت بحديث جابر لقطعت رقبته قبل ان يهت ابن عين ثم بعث الى المدينة قال سيمر انا اطلقت صراحة وكيا الجراح وسيمر عليكم من طرق المدينة فإن مر فاقطعوا رقبته <تصفيق> طبعا ابن عينا علم بذلك فأبع... فبعث الرسل فقال له اجعل وكيعا وكي يحيدوا الطريق إلى العراق ولا يذهب للمدينة فحادى وأن... وأنجاه الله لكن أنجاه من ابن عينا حسن شيباني روي الموطة صحيح لما... لما وقع الشفع في, في, في, في الضيق ماذا؟ من الذي شفع له أبو يوسف ومحمد حسن الشباني لما قاله المرشيد تعلم من هذا؟ هذا الشفعي هذا وعاء ملئة وكنيف ملئة ملئة علما وكانت شفعته سببا في إخراج النعيم شوف أهل, أهل السنة ماذا يفعلون مع بعض الآن الضربة قاصمة على السنة وعلى السنة ومازال السنة يعني يضرب بعضهم بعض لذلك نحن تتحقق فينا نبوءة النبي السلام عندما قال ودعوت ربي ألا يصالت عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضته قال الله على قبل لكن بشرط قال حتى يستبح بعضهم بيضة بعض با... ف... ف... فيصلت الله عليه معدهم من غيرهم هذا هو استباح بعضهم عرض بعض استباح بعضهم آآ يعني بيضة بعض با... فيصلت عليه معدهم من غيرهم هذا أصل أصيل ما... هذه سنة كونية لذلك الإمام شعبة كان يتكلم في راوي عالم نبيل تعرفون من؟ خالد الحذاء خالد الحذاء ثقة ثبت وليش بيقولون خالد الحذاء كان إما إنه كان بيجلس بجانب صانع الاحذيه أو نقول يقول ده هذا حذو هذا ده هذا حذو هذا فقالوا خالد حذاء لهم, لهم عجب فيه فيما الأقابات يلقبون بها فخالد حذاء كان ثبتا فدخل عليه حمد بن زيد صحيح حمد بن زيد ومعه رون اخر فقال له لشعبه أجننت أجننت أتتكلم في خالد الحذاء فراجع شعبه عن خالد حذاء واستفاد الناس من علم, من علم خالد الحذاء، الحزاء فلابد أن ت... هذا فعل أهل السنة جميل. هذا فعل والذي يخالف ذلك هو من أهل البدع والضلالة كله و... وأنت لابد أن تعلم من خرج على أهل السنة هم الخوارج فالذي يشنع بأهل العلم ويشنع بطلبة العلم من الخوارج هو هذا أعظمهم تشنيعا من جاء الإنسان وقال اعدل فإن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله هذا فعل الخوارج لما جاء ابن عباس تعرفون من ابن عباس ابن عباس ده خير التابعين على الاطلاق من نص الصحيح صح من ده ابن عم رسول الله حبر هذه الامه ترجمان القرآن ولما جاء قام القائم فقال ايها الناس لا تسمعوا لهذا هذا هذا هو امثاله الذي انزل الله فيهم انهم قوم خصمون ابن عباس قد به ذلك هذا فعل الخوارج. الطعن في اهل السنة فعل, فعل الخوارج فاكون المحبه في الله هو اصل اصيل ليه الحديث اهل السنه والجماعه وايضا من علاماتهم انهم يبغضون اهل البدع يحبون اهل السنه يبغضون اهل البدع لانه لا يجتمعان سنه وبدعه لا يجتمعان بحال من الاحوال السنه والبدعه لا يجتمعان بحال من الاحوال مفارقه تامه ولا يختلطان اناس من بين يدي فأقول ربي وصيحاني وصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. بعدا بعدا بعدا لمن بدلا بعدا وول ولذلك كان من دأبهم ومن حسن فعالهم أنهم لا يسمعون الأهل البدع ولا يعطون أذنهم الأهل البدع بل يفرون منهم كما قال أحمد كا كان نو إذا إذا رأى رجل من أهل بدع استدار وذهب من طريق آخر وكان أحدهم إذا إذا وقع جلس في مجلس في رجل من أهل بدع يضع أصبعه في أذنيه ولما جاء الحسن البصير جاء الرجل قال قال له يا هذا أريد قال لا تتكلم بكلمة قال هذا إني قال لا, لا تقل اني قال أما انا فقد, فقد علمت أين دين انا انا على اطمئنان من ديني وان كنت في شك من دينك فاذهب فابحث عنه في مكان اخر ولما جاء الاخر محمد بن سيرين قال كلمه قال ولا نصف كلمه كلمه ولا نصف كلمه لعل هذه الكلمه يكون في الفتنه فيفتن بها فتدخل في قلبه فتشوش عليه وتؤرق عليه كل ما هو كل ما هو عنده من سنة هذا خطر البدع خطر عظيم ولان الشياطين تزين البدع الشياطين تزين البدع لذلك قال الإمام الثوري البدعة أحب إلى الشيطان من من المعصية لما لما لأن صاحب البدعه يؤصل لها ويدافع عنها ويدافع عنها وينشر ويحارب لها ويستجلب الناس لها فالبدعة أحب إلى الشيطان من هذا الباب لانه لا يرى انه مبتدع فيرجع ويبقى محارب الاهل السنه ولذلك ستجد أن المصنف يقول ان من اهم علامات اهل البدع بغضهم لاهل السنه من أهم علامات أهل البدع بغضهم لأهل السنه اللهم اللهم كذلك اللهم اننا عصات ونعترف بالمعصيه ونستغفرك عليها اللهم اجعلنا نتوب ونقوم اللهم اغفر وارحم وتوسع ما تعلم فانك انت الاعز الاكرم ثم قال المصنف شوف يعني وقت يسير انا الله لك كتابا ينتهي في مجلدات انا ما ادري يعني يعني كيف صاحب الهمه العاليه يرتضي بنفسي انه اضيع هذا الخير على نفسه كيف سيقول لنفسه كان ممكن التوفيق اصبت يا من الله ونستفاء من الله الخير وسيبقى اهل السبات في ثباته واهل العته في في في, في العته الذي هم فيه جهالات فوقها, فوقها بعضها فوق بعض جهالات جهلات فلما يعطيك الله الفرصة مثل هذه وتضيعها أنت مغبون فضل. قال وعلامات البدع وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية انظر قف ما أجل الامثله التي يمكن أن تضرب أخ صبري في هذا نعم نعم شوفوا جميلة جدا من علامات أهل بدع الصد على المجال هذه والله المفروض نحفرها في صدورنا وتكتب في السحاب أن هذه من علامات أهل بدع الصد على سبيل الله ها والتهام المخالف يا لهوي لا كريم ودكتور تامر يريدون الإجاز على كل, على كل الخيوط الأن كبوتية نعم اتهام المخالف أو الصد على سبيل الله من أرقى علامات أهل بدع المثل الرائع الذي يضرب بأنه قال قال ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان مثلا نعم نعود يقول لك نعم ممتاز ممتاز ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك تفضل أخوي ممتاز لكن ليس هو ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز, ممتاز. ها ممتاز أجيب ولا أديب ولا انتهي لأنه أول الصباح انتهي. ولدي. الكبر ممتاز الدجال هل هناك اظهر من العلامه بين بين مكتوب بين كافر هو ابتدع اولا وبعد ما ابتدع ذهب فبعد البدعه ذهب فدعى النبوه ثم ادعى الربوبيه جعل الله علامته ظاهره باهره بادره قال انت الدجال والله ما ازددت فيك الا الا بصيره نعم انا قلت الذي اريد انا قلت الذي يريد انا مثلاً ظاهرا على ذلك قال هي بادره ظاهره وهو اصلا مسلم ولا غير مسلم اصاله راه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل يطوف بالبيت ثم بعد ذلك يبتدع في دين الله فيصل بالبدع الى ان ينتحل النبوه ثم ينتحل الربوبيه قال وعلامات, أهل وعلامات البدع على اهلها ظاهره باديه وأظهر و... آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو لذلك قال السلف من عاد حماد بن سلم فاتهمه على الدين وكان يختبرون الناس بمثال هؤلاء أبو... أبو نعيم أبو نعيم جلاله قدره بالتمسك بالسنة والشد على أهل البلاد قالوا كان من أشد الناس على أهل البلاد قالوا أظهروا آيات آياتهم وعلاماتهم شدة عاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية طبعا في عصرنا يسمونهم شوية عيال بلعبوا بيال شوية عيال ماذا قلب ذلك على, على أهل السنة قلت شوية عيال ها؟ ما هو النبيتة ده كلام قديم لكن الآن هم بكلم بقى في اللغة المصرية العصرية يقولون شوية تعيال ايه ده ايه الجمال ده الله يا جناب الحق أم أنت من اللاعبين نعم ها؟ سمعنا فتن يذكرهم ايه ده ايه الجمال ده صحيح والله سبحان الله رحم الله والشفعي قال ما من نازله إلا في كتاب الله حلوه ما في ما ترك هذا الكتاب شاردة ولا ورده ولا شازة ولا فذ إلا أتى قال وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس وصدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبه شبههم الضاحضة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء قال أحمد بن سنان ليس في لا ممكن تقول في أهل الكلام, الكلام على مقال الرازي نهاه اقدام العقول ايقاله وغايه سعي العالمين ضلاله وارواحنا في وحشه من جسومنا وغايه من انت مالك انت عندي أنا وغايه دنيانا اذى ووباله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا ذلك الشهر الثاني ايضا كلها لا هذا كلام علماء اهل الكلام الذين راجعوا الكلام والبدع قالوا قال العمري لقد طفت المعاهد كلها وسرت طرفي, طرفي بين تلك المعالم فلم أرى الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن نادم لذلك لابد ان يقال لهؤلاء وهؤلاء ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه من علم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه قال أحمد بن سنان القطان ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه الله أكبر شوف بغض الحديث ورد دلال على علامات البدع وقال محمد بن إسماعيل الترمذي كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل اعترف بالفضل لأهل الفضل فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت نعم لما يقول أصحاب الحديث قوم سوء هم ماذا يحملون أصحاب الحديث شرفهم بأنهم إيه بأنهم, بأنهم يمشون على الأرض بالخفاب صح ما شرفوا أصحاب الحديث حملهم لحديث النبي يقول قوم سوء فهذا لازم انه, أنه يتكلم على الحديث لذلك قال هذا زنديق صنديق، زنديق، وهذا من إمام أهل السنة إمام أحمد بن حمد وقال وقال أبو نصر ابن ابن سلام الفقيه ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث ورواياته بإسناده وقال الإمام رحمه الله وسمعت الحاكم, الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا فقال فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط ما تدخل داري إلا هذا شوف انظر هو قوله قم يا كافر تؤول على تأويلين أنه قال دعنا من حدثنا ازدراء استغفر الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يقصد كفر النعمة بهذا هو الأقر وإلا فالجويني يرى رد حديث متفق عليه بخالي ومسلم يكفر به وقال ابو حاتم الرازي وقال سمعت ابي يقول عن ابي, أبي, أبي لا قال قرئ على عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي وأنا أسمعه قال سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول علامة, علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقه تسميتهم أهل الأثر حشوية حشوية حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة مجبرة يعني يعني. تسميتهم أهل السنة مشبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر ناصبة وناصبه نابتة وناصبه نابتة وناصبة قلت أنا وكل ذلك عصبية ولا يلحق ولا يحق اهل السنه الا اسم واحد هو أصحاب الحديث اللهم الله شرفنا بالالتقاء مع هؤلاء اللهم شرفنا بالنسبه لأولا. الله اللهم شرفنا بالنسبه للسنه والحديث اللهم شرفنا واجعلنا طلابا للحديث وللاثر ونعوذ بالله ان نتعصب لشخص ولا لشيخ ولا ولا لجماعة ولا لطائفة ولا لحزب نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله الا لحزب يريد تجميع المسلمين ويريد نصرة الدين، ويريد, ويريد نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، فهذا نتشرف ونؤمل الخير فيه، ونعلم أنه يجمع الناس على الخير وعلى السنة، ويريد السنة، وينشر السنة، وينصر السنة، ولا يعاد هذه السنة بحال من... الأحوال. قال ابن تيميه من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي عليه ويوالي عليه فلو حظ ونصيب غير شخص رسول الله قال فلو حظ ونصيب من قول الله في أولا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قلت انا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنة سلكوا معهم مسلك مثل المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماهم بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلفا كذابا وكان نبي صلى الله عليه وسلم من تلك العمعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا إذا شابه أهل البدع أهل الكفر فلهم خاصة من خصال أهل الكفر هو التشنيع بأهل السنة والازدراء من قدر أهل السنة والوقوع في أعراض أهل السنة فهذه دلالة وعلامة على النفاق وأنهم فيهم شبه كبير من المشركين وخصال من خصال المشركين وكان نبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا خاتمة الكلام والاقتداء برسول الله وسلم وليس إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية هؤلاء أصحاب الحديث نعم وليس إلا أهل السنة المضيئة والسي والسيرة المرضية والصبل السوية والحجج البالغة القوية فقد وفقهم الله عز وجل لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في اخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منهما وأعانهم على التمسك على التمسك بصيرته والإهتداء بملازمة سنته وجعله من من من أتباع وأقرب أوليائه وأكرم وأكرمهم وأكرمهم وأعزهم عليه وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وأولئك أمته ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. اللهم إنا نشيدك بحب نبيك وحب أصحاب نبيك ووالتبعين وتابع التابعين وعلماء الأمة وطلبة العلم واهل السنة ونشيدك بحب أهل الكرم والفضل والعبادة ونستغفرك من الحيذ عن طريقهم ومن المعصية ومن التعدي. اللهم اغفر وارحم وترزع ما تعلم. فإنك أنت الأعز والأكرم. وإنا نشيدك ببغض أهل البدع وأهل ووأهل الحيذ عن السنة وأهل عداوات. أهل السنة ونسأل الله أن أن يمكّن للسنة في كل بلاد المسلمين ونجعل هذا البلد أمناً آمناً آمناً أماناً رخاءً سخاءً وننشر فيه السنة وعلب كلمة الشريعة ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا جميعاً ممن يخت يختم له بالصالحات وبالسنة فإذا انختاماً للكتاب قال علامات أهل السنة قال وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لائمه البدع الذين يدعون إلى النار ويضلون أصحابهم على دار البوار وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة إذن حب, حب أهل العلم من أهل الحديث وأصحاب الحديث دين ندين الله به قال وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه وقال الإمام رحمه الله أخبارنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى حدثنا قال حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له فكان في آخره فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك ابن أنس والأوزعي وشعبة وابن المبارك وأبل الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة لماذا لأن هؤلاء هم من أصحاب السنة هم رؤوس المحدثين هم رؤوس أصحاب الحديث ذلك حب هؤلاء دين تدين الله به لأنك ما تحبهم إلا لحملهم لشريعة النبسلم لسنة النبسلم فإن كنت صادقا حقا أحببته لأنه ينشر السنة يعادي أهل البدعة يعلم السنة يتعلم السنة وإن لم يعمل فالله العالى وكيله لست ربا دعه خلني وربي لست ربا المهم أنك تراه ظاهرا فعليك أن تحبه على الظاهر وتعامله على الظاهر طالما يفاضل السنة ويعلم السنة وينشر السنة فمحبته صارت لازمة واجبة وبغضه علامة من علامات البدء قال أحمد بن سلمة رحمه الله فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد, وأحمد, وأحمد, وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن رهويه فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهلنا نيسابور وقالوا هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى فقلنا له يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى قال رجل صالح إمام المسلمين وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن حنبل عندي أكبر من أكبر من سميتهم كلهم وأنا الحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله ان من احبهم فهو صاحب سنه من ائمه طيب من المقصود به قتيبه بن سعيد البغلاني. نعم قال ان من احبهم فهو صاحب سنه من ائمه الحديث الذين بهم يقتدون وبهديم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم انفسهم يعضون وفي اتباعهم وفي اتباعهم اثارهم يجدون جماعه اخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم العظيم المنّة على <المنة> أهل الإسلام والسنة الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في <ديه> هذه شوف طبعا يفرض لهذا العالم عالم الدنيا الذي ملأ الدنيا علما الإمام الشافعي وحق له أن يفعل ذلك بالكلام على الإمام الشافعي لكن ألفت الانتباه إلى أن الغلو أيضا لا يقبل حتى ولو كان في مثل الإمام الشافعي قال وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطالبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة والموفق الملقى الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان يلقب بناصر الحديث ناصر السنة الذي عمل في دين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبين والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزعي والثوري وسفيان بن عيين ابن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وايوب السختاني وابن عون ونظرائهم طبعا هذا يدل أنه لم يرتب ترتيبا زمنيا، فلم ندري هذا الترتيب ما هذا لكن عمتا كله الفضل كله من أهل السنة وجماعة وجبت محبته قال ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وابي داوود السج... السجستاني السجستاني وابي زرعة الرازي وابي حاتم الرازي وابنه ومحمد وابنه من بعدهم مثل نعم وابنه نعم و... وابي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن ورده نواره ابن وارة الرازي شو أرده ولا زهر معلم؟ هذه تريدها عند المحبين العاشقين أهل الورديانها مشيخ ما زلنا نرى نرى نوادي الخير هناك شيخ أشيخ يعني. طيب قاله محمد بن مسلم ابن وارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وابي سعيد العثمان بن سعيد الدارمي السجزي, السجزي, السجزي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة عجباً كل الأئمة أغلبهم كلهم معجم. كل أمة الحديث وفرسان الميدان أغلبهم عجب فضل الله يتيه ما يشاء كتب الستة المتنفس لنا في الصعداء من؟ مسلم والمشكلة ما لم يعش بين العرب هو أصله فقط انه من العرب لكنه كان وين؟ في نيسابور؟ نعم. قال والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة والعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته وأبي يعقوب يعني صراحة ظهرت هنا المذهبية ظهرت هنا كل شفعي يقف عنده ويعطيه زيادة كل هم يستحقون لكن هذه الدرجة يعني كل شفعي يقف عنده ويقفز ويعني ويعطي زياده في نفسه يا سلام يا كريم يا سلام يعني لك لك علينا منا الان نقبل يدك في اهل ولعمري هذه من لغة العربيه قسم اي حقا قسم معناه وحياتي لكن العلماء يقولون هذه من اللغه التي درجت عليها لسانه العرب فلا يقصد معناها فلما اهمل معناها لم تخد طبعها وحكمها قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عقرة حقلة عقرة حلقة وهذا دعاء عليها وليس كذلك لما قال تربت أنت يا ذاك التصقت من الفقر بالتراب وهذا ليس مقصود هذا ليس مقصود قال وأبي عقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان النسوي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي ابن حمدويه الصابوني ووالديه س... سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها طيب فالأخ قال وإن من أمارات اقتراب السعاء والله النسبة لابد أن تراجع إلا أن تقول أنها تريد ان تقول الصبورة ليس صحيح لكن أين هي أين المرجع تراجع نسبة تراجع نعم على آخر في النهاية قال وإن وفور أهل الباطل وقلته الباطل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق لنبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعه على احد يقول الله الله قال صلى الله عليه شرار الخلق عند الله قال الذين تقوم عليهم الساعه والذين يتخذون القبور مساجد في اخر الكلام قال ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثره اهل البدع ووفور عددهم فان وفوره فان وفور اهل الباطل وقلة عدد اهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق فإن ذلك من أمارات اقتراب اقتراب الساعة إذا الرسول صل إذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم أن أن يقل العلم ويكثر الجهل هو حديث وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم صحيح حتى ها حتى حتى يرفع العلم ويظهر الجهل قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل قال والعلم هو السنة والجهل هو البدعة وقال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأزر إلى المدينة لا يارز قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله طبعًا هنا إن الإمام الأزهري المدينة قال إنه إيه كانه بدأ لسام غريبا وسيعود وسيعود غريبا وطبعًا هذا من السنة البقاء في المدينة العيش في المدينة والموت في المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة تخرؤ لهم لو كانوا يعلمون وقال من استطاع منكم أن أن يعيش أن يموت في المدينة فليموت في المدينة فإن شهيد وشفيء لمن مات في المدينة قال ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في اوائل الإسلام والمله. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر خمسين, خمسين قال له أجر خمسين فقيل خمسين منهم قال بل منكم وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنة عند فساد أمته طبعا وهذه كما قال للمسلم بلد السلام غريبا وسعود غريبا في روايات لما قالوا من يا رسول الله قال الذين يصلحون من سنة ما أفسد الناس ولذلك قال للمسلم من سنة, سنة حسنة في الوقت قال من أحيا سنة فلو أجوه أجر من عمله من عامل بها وأفضل الناس من يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحياه كمن حملها وأدّها على ما سمعها ويكون من أرق الناس منزلة وهو يعني أعظم الناس نزولا تحت رواه وسلم وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإمام الزهري رحمه الله تعليم سنة أفضل من عبادة مائة سنة وهذا هذا ورد عن كثير من العلماء الشفيع يقول بأن طلب علم أفضل من قيام الليل ليش قال الشفعي هكذا لانه أعظم النوافل على هو قيام الليل فقال وطلب العلم أفضل من ذلك لذلك ابن أبي حاتم يقول كان ابي له من الليل له من الليل قيام فإذا جاءه أبو زرع ترك كل شيء ودارسه ويعطي الاسناد ويعطي المت فطلب العلم أفضل العبادات على الإطلاق وذلك إما أحمد يقول لا أرى مثل طلب العلم لمن صحت نيته لمن خلصت لله نيته نعم. أيضا أبو هريرة قال ذلك قال مجلس واحد في من مجال زيد بن ثابت رضي الله عنه أتعلم آية من كتاب الله لي من جات سبعين سنة وكان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم موسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى وما بين ما بينهما قال فوثب به هارون, هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف وهذا دلاله على أن من علامات أهل السنة تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم, أو تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ان من علامات اهل السنه والجماعه تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا خذ الله رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت لزيد بن حارثه قالت انا اتزوج زيدا لا والله فانزل الله ما كان المؤمن ولا مؤمنه اذا خذ الله رسوله امرا ان يكون الامر المؤمنين قالت سمعت واطعت فاطمه بنت قيس لما قالت اتزوج انا زيدا قال ما بد تزويج زيدا قلت ما بد فاستنت بسيدنا والسلام قالت فتبط به ولما قال ابو هريره في الوضوء من الحمام من مماست النار قال قال ابن عباس انظر ما تقولي ابو هريره سنتوضا بعد ذلك من الحميم قال يا ابن اخي اذا حدثتك باحاديث النبي فلا تضرب له الامثال وكعب عمران بن حسين لما, لما قال أن قال ان قال ان الحياه اتي لأ بخير قال كعب الاحبار نعم الحياه خير الكل والحياه ياتي بكذا فقال احدثك عن رسول الله وتقول من الحكمه والحكمه وايضا كثير من الصحابه كانوا يقولون من عار كلام النبي بالعقل يقول لا حدثتك ما حييت بل ابو الدرداء او ابو ذر لا اذكر كان مع معاويه في الشام ولما باع معاوية سلسلة في هذاب وفي غيره قال أن السلام نهى عن ذلك قال قد علمت علمنا ما تقول قال أقول لك وأحدثك بحدثنا تقول قال علمنا ما تقول ثم قال والله لا أساكرك بمكان فراجع على عمر بن الخطاب فقال ما لك ولأخيك قال أقول له قال رسول الله يقول قد علمنا فبعث عليه قال لا إمرأت لك على بذر واسمع له وأطع فهو الأمير وقال له ذلك للعالم لأنه العالم وهو العالم بزنة النبي صلى الله عليه السلام وهذا فيه تعظيم سنة النبي لا تعجب فإن عمر نفسه رضي الله عنه أرضاه قام وطاف بالبيت ثم نظر الحجر قال والذي نفسي بيدي أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تدر ولولا أني رأيت رسول الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف قال فما زال يقول حتى سكت عنه قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيفه سلام. الذي سمعه بكيفه على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن من الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هذا كما ورد تعظيم معروف الصحابة جميعا سعيد بن المسيب كان مريضا جدا وكان مستلقيا فحدثوه بحديث فأراد أن يستقيم لهم الحديث فقام فقالوا إنك مريض اجلس قال أرفع حديثنا السلام أن, أن أن أتكلم به مستلقيا وكان الإمام مالك لا يحدث قط إلا بعدما يغتسل وتطيب والبخور ينتشر في جميع المكان الذي يجلس فيه الإمام مالك وكان يمشي حافيا ويسأل عن ذلك يقول تعظيم الصحب هذا القبر والإمام الشافعي لما قال له تقول بهذا يعني بهذا الحديث قال يا هذا أرأيتني في مسجد أم قال أرأيتني في كنيسة أرأيتني أرأيت في وسط الزنارة يقول قدر رسول الله فكيف لا أقول بما, بما, بما, بما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عظيما عظيما لزنة الله سلام فلما عظموها عظم الله قدرهم في قلوب الناس ثم ختم الإمام رحمه الله فقال جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة, الأهواء. الأهواء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه ثم قال رحمه الله آخر آخره والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد تمت الكتابة في شهر رجب سابع عشر منه سنة الفت... الف, الف... الله. تم بحمد الله شيخ الف ومتين الف ومتين سبعة وتسعين الحمد لله وشكر الله فالحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبيه بعد الحمد لله رب العالمين أتم الله علينا وعليكم نعمة نسأل الله الذي فعلا لنا يعني لو صبرتم معي إلى يوم الاثنين إن شاء الله سننتهي من الوصول وأقول انتهينا منها أيضا بإذن الله نحاول قدر إمكان أن ننتهي منها وهذا كما قلت سوق السوق يربح في العاقل ودعما المغبون يخسر كثيرا المغبون يخسر كثيرا أصلا الله أن يعلمنا وإياكم ويثبت لنا ولكم هذا الخير أحيينا أبدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله بخير الجزاء أسعدكم الله لأن أسعدتمونا على ختام الكتاب وغدا وبعد غد وبعد ان شاء الله يختم الكتاب الثاني والثالث باذن الله جزاكم الله عنا خير الجزاء